كل الورق هنا في اسمك الأستاذ مخيمر المسؤول عن كل حاجة يا فندي أنا عبد المأمور يا سياد الوكيل ولو حضرتك لقيت ورقة واحدة عليها توقيعي احبسني بقول لحضرتك هو المسؤول عن كل حاجة احنا بنتعامل مع ورقه بس مضطر احبسك أربع تيام على زمة القضايا إيه؟ طب وهو للأسف مفيش ورق عندي بيدينه حسبي الله ونعم الوكيل يا حرام يا نصاب إيه الموريتك ليه بس الغلطة حضرة النظرة؟ انا نصحتك كتير وما فيش فايدة واخدين على الحرام والله العظيم لا افضحك <تصفيق> مظلومة الناس مظلومة كله تمام يا مولانا لبستها واللي كان كان قلتلك مليون مرة بلاش كلام في التليفون طيب طيب ده بس من فرحتي فرحتك ايه؟ هو في حاجة لسه حصلت احنا لسه بنقول يا هادي والقضية دي هتفتح علينا نار جهنم يا ساتر يا رب هي نقص نار مش في خرج من نيابة؟ ايوه فندم تفضل وراه ترسود لتحركاته كلها ما تفوتش حاجة علم وينفس يا فندم اهلا اهلا استاذة نسمه هانم حضرتك استدعتني بصفتك ايه بصفتي ناظر بالنيابة ما هو الست الناظره عارفه ومستغربه ان فرحانين فيها مع انكم قدامها كنتوا بتنافقوها ما اسمحلكيش وبعدين ده جزاتي اني قدرت موهبتك وقلت ترجعي تفتحي فصلك وترجعي لحضن بناتك مش هرجع فصلي غير بعد التحقيق معنا كلنا حقي ومش هتنزل عنه وليه كده يا فنانه ما الطيب احسن بعد ما سخن عليا اولياء الامور وطلعني حراميه حاشا لله انا ده هم اللي عارفوا لوحدهم بيني وبينك المدرية والله انا بحثت جوزك على الجوهرة اللي معاه عن إذنكو جرية عم الشيخ ما تقوم تحنونه أحسن قدامي إيه ده؟ انتي بتغيري علي حقي ولا مش حقي؟ حقك طبعاً بس وطي صوتك لأنا تفضح إيه؟ هي علاقتي بيك بقى تفضيحة؟ إيه ما دي بقى؟ حاضر ها همد بس خد بالك عشان قلبتي وحشة يا مخيمر فاروق محمدين النمر، ذكر، عمره 35 سنة، سروجي سيارات تعرف على تهاني في سن 28 سنة وهو سن يعتقد المصريون وحتى المتعلمين منهم ان البنت لو وصلت للسن ده من غير جواز فقد اصبحت عانس وهي كلمة لها مردود سيء اجتماعي تزوجة وبينهم اختلافات كثيرة ومع مرور الوقت تعرف على اصدقاء السوق كما يقولون بدأ في تدخين الحشيش ثم تطور الامر الى ادمان الحبو وغيرها، هو غير متزن، عنيف، يحتاج أولاً لعلاج الإدمان، ثم إعادة التأهيل اتصدل يا دكتور، بيتك ومترحك تسلامي يا ميرفن، إيه ده؟ هو أنت عادة لوحدك هنا؟ آه، دي شقق جر جديد، بعد ما طالقي ما خد شققتي وطردني منها، النادل الجبان وعادي؟ يعني عادي كده ان انا اطلع هنا اخذق عيني اللي يقول نص كلمة عليا استريح بقى لما اعملك لقمة كلها لا, لا لا لا لا لقمة ايه انا لازم امشي عشان اتغدى مع سعيدة <تصفيق> يعني هتكسفني مش موضوع كسوف ولا حاجة ده مجرد التزام ادبي كل نص بطن وارجع اتغدى فكرة برضو حاضر يا سيدي ايه ده ايه انت بتعملي ايه بقى اللاعك جزمتك عشان ترتاح هيكون راح فين ده لا يكون عامل حدثة لقدر الله ايه ماما؟ انت بالكلمي نفسك؟ ما تكلم ابوك على الماسنجر جايز يرد عليك ليه هو في حاجة؟ بطلبه ما بيردش طب عادي يعني؟ اسمع اللي بقولك عليه خلاص حاضر حاضر اللي ماسك كانتيني المدرسة ماله عرفته هو مين؟ لا عشان خايب وهتفضل خايب ايه بس لزوموا التقديم ده؟ عشان ده شغلك نطاق عملك الوحدة المسؤول عنها جرائم خمر هو أنت مش عارف نظام الشغل ولا إيه؟ عارفه، عارفه يا سيدنا بس دي شركة جديدة وأنا ملحق تشجم عنها معلومات الشركة دي بتاعت حد من أعداءنا اسمه إيه؟ مش لازم تعرف لكن حد من اللي مستلمنا شتيمة وتقريض يا ساتر يا رب عرفتها حتعمل إيه؟ وإمتى؟ اعتبره حصل ده التقرير الأمن لمخيمر عبد الموجود يا فندا مخيمر عبد الموجود مدرس لغة عربية ودين مدرسة العبور السنوية للبنات وكيل مدرسة فاسد يرتدي سوب التدين متزوج ولو ثلاثة ابناء زوجته تعيش في إحدى قرى وجه بحري لكنه متزوج عرفياً من سكرتيرة المدرسة التي يعمل بها تم رصد تحركاته لمقابلة أعضاء من الجماعة يجب تكثيف المراقبة الأمنية عليه أيوة يا روء لأ لسه بعمل الأكلة هو ما تخلصي بقى أنت عاملالي عزومة بجد ولا إيه؟ يا أخويا العزومة ولا نيلة يا مربط مربط اقفل اقفل عشان جاي عليّ أيوة يا روح أنا مراتي كلمتني إيجي عشر مرات والواد ابني بعيتلي على المسندر طب ما ترد عليه أرد إيه؟ يعني أقول لهم أنا فين الله إيه يا دوك؟ انت بتخاف ولا إيه؟ عيب عليك تقولي الكلام ده مرد طب خلاص إيه كده؟ مش مشكلة يا سيدي ما تردش أكينك في عملية ولا حاجة؟ صداي عندك حق غير اتفضل بقى أطلع علشان أعرف تطلع الأكل بصي بقى يا ستي أنت لازم تدي جو وتفهمي بقى أني كنت يحسن منه ما هو بيدربني يا ست الدكتورة عشان بتسكوتي له يعني أنت تطفحة كوتة وبتشتغل في البيوت وفي المدرسة وهو قاعد بسلامته على القهوة ادخل هو فين يسري؟ اطلعي برا انا عندي زباين ايه ده؟ هو يسري مش هنا؟ تعالة تعالة خش ها نام في سبع نومة طب ما كنت صورتيه إنتي لا لا أنا خايف طب هاتي هاتي بلى خيبة هو فين؟ متلقح جوا ع السرير قدامي طيب